يا دولة الإسلام نورت الدنا جادت سماك بوافر البركات لما أقمت الدين فاح نسيمه فتلذذت من عطره نسماتي فأعدت نور خلافة الرحمن فيه أرض العراق ففاز بالرحمات فاستمسل الشجعان من أبطالنا رفعوا بشامنا أصرح الرايات